İn aüghina ilayka kma aüghina ila nügin ve nabinem ve aüghina سْمَاعِ لَؤِيسًا طَيَعُبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا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 عليه رحمة الله وبركاته، فَإِنَّ الْعَزِيزَ الْحَكِيمَ لَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَأَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ كَانُوا يَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إن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 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكثروا فإن لله ما في السماوات والأرض